سَوَّى رَبُّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ أَلَمْ آتَاكَ حَدِيثُ طَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما ترون فيه شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم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 أتواصوا به بل هم قوم طاؤون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكراتا فهم مؤمنين وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أن, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ولموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعدوا